الوسيلة وسيله من شروعه وهم القيام والوسائل الحقيقيه الوسائل انذا شرعيه وكونيه فمن الوسائل الشرعيه شهاده لا اله الا الله ونشهد رسول الله وسيله لدخول الجنه مفتاح مفتاح دخول الجنه هو هذه هذه الشهاده يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات هو اشهد لا اله الا الله يعني ان محمد رسول الله مخلص من قلبه دخل الجنه بالواه حرمه الله ولكن مخلصا من قلبه هو يقولها بصدق و... والإخلاص معناه كراهيه لكل المعاصي واهلها وحب التعب واهلها <تصفيق> فكانها الثوبه الباحيه قنبله قاتله لكل المعاصي نادره لكل التوبيخات فهي مفتاح بقود الجنه الله اثنى عليه <تصفيق> وعند ويقول بعض العلماء ان لكل المفتاح اسنان اذا كان عنده اسنان يمسح على الارض اسنانه اثناء هذا المفتاح هي اسنانه هي الصلاه والحجاب والصيام والحج الامر مرور بن عم منكر الجهاد سبيل الله نبرك الوالدين شده سراح شده هذه اسنان المستح. المستح هذا المفتاح المفتاح لا تنسى والاسنان فتح والا فلا يفتح اذا هذه الوسائل المشروعه لدخول الجنه ومن الوسائل المشروعه كذلك الاذان الاذان ورد في الحديث الصحيح ان حكايه الاذان اللي يسمع المؤذن تلك الكلمات التي يقولها يقولها ويرقدها الا في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوه الا بالله وفي النهايه يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكر الوسيله اللهم رب هذه الدعوة المتامحه والصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وابعا في مقام المجدد الذي وعده قال حلث له شكاعة الدكرة إذا لهذه وسيلة لديك شكاعة إذا بغدت تحصل على هذه الشكاعة فهنفتها حقا فارتو ضائف الله يعني هو يرضي أنا عماذ حفيثا حقا عنه ويعني أن تدخل رسول الله يرد لا يرد طبعا تطلب الوسيلة يا رسول قالوا يا رسول الله قال درجة, درجة الوسيلة تطلب معاني من جمال يا قال درجة في الجنة وهي عبد من إعجاب الله واحد وأرض أن تكون أنا هو يقول سبحانه صلى الله عليه يقول منزلة عالي ما يمكن يدركها نبي ولا رسول إنه هو واحد واحد وقال يقول أنا هو أن أكون أنا فاسألوا يا رسل. اللي يسمع الأذان ويحكيه ويكون هذا الجوعان من طلول الوسيلة الآن نعطي عاش السبعين إذا هذه الوسيلة أيضا بالوسائل التي تنال بها شفاع أثار الله سبحانه أن هذه الشفاعه أما نحن مذنبون والشفاعه لأهل الذنوب من مملكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أولئك الذين هم من السبعين الفاضي في الجنة من حساب نعم هذا بالتأكيد وجبت في الجنة نعم. أما أن يخرج من النار أو أن يعني يعود من جهنم فلا فلخاص الشبعة من خذص بنذين من هذه الأمة. أما الله مجعل من يناديونه من شفاعه في السماوات والأرض. ثم من وسائل كذلك اتباع السبيل الحسن. هل وسيلة مجموعة إذا أت ربنا سبحانه وتعالى في كل دروب. كل ما تبقى الجريمة احدث لجوبة في سبق الأشراس أو احدث حسنة انتقص كلمة نابية أو نظرة نظرة خائمة أو سمع شريط شريط الأغاني أو سبحان الله سمعت نبيضة ونبيضة اعطت منه أو شي من هذه السريعات ابيش مها شو الوسيلة الوسيلة لنحوها وبكرانها إثباء الحسنة لتحق لها وأعلى الحسن أسمح لها السوداء أولا حسن ماذا حسن الصدق؟ ذكر قال القرآن أرمى ربنا عن منذر النوافذ صيام كلها هذه من وسائل التي سمحوا السيدة هذا ومن وسائل كذلك المشروع أيضا صله الراحل صله الراحل وسيلة لأن يوسع الله في رزقك وأن يمدد في عمرك لا اله إلا الله كل واحد يقول لهم أن يتبوت ولكن يخل جن تبغي تبوت الآن ولكن يدخل الدنيا حلوة الدنيا شوية يضر نصلاح ذو حلوة يا حلوة جميلة وخاطرة في المراه في النظر جميله وفي المرة حلوة فما الذي حدثون؟ ترى والرسول خمسين ما حدثن منون لضر النزل في به لان اللي بدناك الله العمر تسعة بتر وترجع إلى الله وتسعة وتقرينك تزداد يعني تزداد حسنات وتجد كرم من الله من ما تقولون ولا الله ما إلا من الموت الجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة الله نعم هذا شيء مرغوب هو حبا في لقاء رسول في الله وفي في الجوار مع صحابه رسول الله كما كان يقول يعني فيها مقاضر قد أحب محمد الرحيم بسم الله. يا شاح الجنة هل اي أيها الجهاد سبحان الله, الله. يا خير الله الكبير <تصفيق> وي ويقول لها عليه تاريخ رجع للجنه بسبب هذا الواجب كان واجب والمجلس هذا شيء جميل لازم تدخل الجنه قلوب من الدنيا او بتظلم الناس في مصائب مشاكل هم هم هم هم طب بتدمك رحله الله, الله. الله. الله. الله. سب لله سب لله تقرب الى الله اقعد ذكر الله اقرا قران الله سبحان الله الي بتقول تنقيه فريقه طويله في وجوده في الكورات وذكر السنه لكم يعني هذه المشاكل من وسائل ايه يعني سلسله الرحيم سلسله الرحيم تزيد اقرض وتطول العمر يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغاض ان ينسى له في اثر تطول ظهوره ان ينسى له في اثر وان يزاد في رزقه من الرحيم خصوصا للمناسبات المناسبات في هامش ها عند فوق عندك لي العامه العماله الصغار تجاني يا طارق وتصلهم والصله انواع ماضر الزياره ناس الجلوس اللي محتاج فلوس عطيهم فلوس اللي محتاج بواسطه دخل بواسطه العمل ما فيش في ايه قال لي مثل اللي مرضوا في سكريعه صغير ولا جادر في نقص عمر مين ده كان لما سقطت الراحل هو اللي له اذا كانوا على ما في شيء مرتبه الزياره وبالخير الطيب الشجره والاخلاق اللينه هاو ترشد الى دين الله انتم تبررون رزقكم بعواصم وحرفات كذب يدين الى الله و تدعون الى الله في شغيل ولا جني ايش او كتاب ايش سبحان الله هذه من اكبر كرم الله من اعظم هذا هذا بعلاه ايوه طلعوا اليردي فايت اللي في امورك وزلزل في رزقك هذه الاسباب الوقعه لا لا ما سق ليش لأنه حدث الأرض، لكن جعل هذا نسب التطوير وهم، وحدث كذلك الأعمار، لكن جعل هذا نسب من سبب التطوير ما يجي، وقد ألقى بهذا من بعض ما يقوله المراد من تشاجر الصبراتة. والمراد تطوير العمر البشري مثل ما مثل واحد يعيش مئة سنه أو سبعين سنه وانت ما تعيش ال 40 سنه و 40 سنه و في القطاع الاعمال وصافيه الانسان ذكر الذكر ففكر كان عايشه 100 سنه لا تطوير التمكين من وقد الف في هذه الرساله امام الشوكاني وهي رساله قيمه ويؤيد هذا المعنى ويدلل عليه ادله كثيره وكثيره جدا والكتابه كله بعضها المهم يا اخوان هذا من الأسباب ومن كذلك المشروعه من وسائل المشروعه اكل الحلال وسيله من وسائل قبول الدعاء اذا أردت ان لا يرد الله لك دعاء اذا قل يا رب تسال الله يعطيك ستة او ست وسيله كل الحلال أطيب مطعمك يقول سيدنا رسول الله لسعد أطيب مطعمك تجد الشجرة نبض الحلال ويقول سيدنا رسول الله من موانع من موانع تقول الدعاء أشوف نبض الحلال رب أشعة اكبر يموت وسائل وسائل يقبل موجودة ولكن المانع موجود ما ترد ما قال رب أشعل أضف أشعل يعني منتديش يعني رص له ما شاء الله حتى الشعر دي القمر مشهود هل من أشدكم بالدعاء أنتوا بهذي أشعت أضفر غالبا الناس يكون في في عارضات من قتيل زمان وهذا كذا تيجي يعني بعيده بعيدة اكبر اكبر ضفر ماشية ما رفاهية ما عنده ماشية ماشية ما في وضعه ما شوف حرامها صدقين يمد يديه الى السماء وهذا النسبة يقرأ ان الله كريم يستحي اذا رفع العبد اليه يديه يا رب تفاصل ردان والعبد كيف رب اشعى تأذر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومضعمه حرام ومشحرمه حرام ولباده حرام فأنا يشجابه له يعني معيش من البطر السماء غض عليه غض عليه ما فعله الدعاء؟ إذا من أسباب ومن... من أسباب مشروع الدعاء هذا لقب الحلال مطعم وحرام مشرب وحرام فلوس وحرمة نفسي الطيبة. أي؟ ثم أيضا من أسباب مشروع وسائل مشروع أيضا أنك إذا ذكرت الله هذا السبب ان الله يذكرك إذا ذكر الله ذكر في الملكوت الأعلى. من من هيكه الصافين في رحاب الملائكه اذا اراد ان يذكر الله الناس فذكروا الله وعلامة ذكر الله تسخي النفس النفس اللي تذكر الله تسبيح سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله أكبر. الله اكبر لا اله الا الله يا الصباح صلاه المساء سيد الاستغفار في الصباح والنساء سبحان, سبحان الله وليحمد مئة مرة في الصباح مئة مرة في النساء وهكذا في القرآن إذا وجدت نفسك هكذا فتيبتم أن الله ينفره اذكروني عن ويذكر سبحانه ذكرت يعني في الملكوت الأعلى في الحاجة وذكرت بنصر دعاولي برزقه برحمته بتاييدك بحفظك بكلئك سبحان الله في رعايتك لا اله الا الله تصبح انت في حظيره الله محفوفا بعنايتك ورعايتك شو الاسباب انا بذكر الله اذكر ولهذا اطبع ولاد ولم يعمل كرم الله بكلتك كبير ما لا يزال اللسان من ذكر الله افضل شيء تتقرب به الى الله والله افضل من الصلاه وافضل من الصيام واكبر من الحج وافضل من النوافل أفضل, افضل من من كل الاعمال قال ومن جفال ألا أقول لكم؟ ألا أقول لكم على أفضل أعمالكم وأزفها عند ربيك وأفضل دم من منفاق الذهب والولد وأفضل دم من أنزل قول عدن فتضربه على قوم يضربه على خلقه ما هي رسلنا؟ وأفضل من أنزلناه هذا هو حمد لله. وذكر الله ليس خص بالصداد اليسان. ذكر الله بالعين، ذكر الله بالقدم، ذكر الله يعني بالذكر، ذكر الله باليد، ذكر الله بالرج، ذكر الله بالمشي مشي مشي، تذكر الله سيرة الرحمان تمشي تذكر الله يبصر حرة كل هذا منك حتى يكتب في تجارتك في وظيفتك وانت تراقب الله تبتز له أمره وتشتري مناهي والله تذكر لان هي ذكر قلبي والمراقبه الذهنية اللي ما يأذون والخوف منه من أخطر ما قبله. سبحان علي... الله هذا تزيل ما كان في عليه يعيش رسول الله ثالث من طايحات من الله ذلك اللي يراقبه الله وانسيت في الشارع ولا من أمكن الزيان معاه سب في الله ذو الجل ولا ورقه ذكر الله وطلعه وطلعه وطلعه لا خبره يتغير ما استطعت سلم هذا من ذكر الله لا إله إلا الله كل هام الوسائل مفروض وهنا عندنا بعض الوسائل سبحان الله الكونية والوسائل كلها فيها مشروع وفيها غير مشروع. مثلاً الزواج، أنت تتزوج تريد تريد الولد تريد أن تيجي. إذا بقيت الولد دون زوجينك، قال أنا بقيت الولد، هو بخاطر في الولد، لا لا بدل الوسيلة. وسيلة, وسيلة مشروع هي هي الزينة مشروع؟ إن جب الولد بالزينة تصب واحدة ولد سمع هل ولد ولد؟ أعوذ بالله ما ولد قبله ولد وصله. لكن بعد المسارحة قادول يا حسنة ما هو بس من ودي. ودي. إذا هو اللي بكفة لا يزيز في البتاسة ولا حكى بسينا حكى بينا نقول او بينا نعطى ولد ولد اذا الحقصة هو فيه لبس ايجا ربما ما تذكر من الله والعجاب هو فيها مقول اه او بسيطة الوضع بواسطة شفرنا فين عالطميق خالق ايش يعني انساء انساء ما ما هيجوا الهي هل تستيجب يا اخي قال ترون طيب طيب يعني هذي هت أغرى عندما تجاني عمرأتك وتنزل عمرأتك احتي هذا معك وتنجب ان شاء <تصفيق> الله وإن هذي وإن نطنياه خلق وإن نطنياه يقول وإن مجلسي وإن ما شاء الله هذي الحرارة يأتي وإن, وإن عندي ما تجيبش الأوليان ما الحق ولد ويشبهه من يمشي تسليط مثلاً في السجدة، وين لهالنقابات والجذور يا أزهار الغنزة وإلى حطه هو عار. ويقول والكل والروح بالحمد ويقول هذا ممكن؟ حرام. لا. يعني. الله حرمها في شخصي بنامس الله الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا الحق بنسبه على سيدنا والسلام دخل حاردة. هذا من ما كانوا حمداً أبا أحد من جاركم ولا رسول الله. ها؟ الحكومي أباءهم. قال الله عزوشت. ها؟ ادعوه ادعوا لآباءهم عند الله. بين زعموا آباءهم فكونوا في الدين. أبدا الخير. خبيه. شل إله. وصلوا وصلوا. منا. بستدوس ومش من هذا. أو علم الله. بس رسول الله بس دين الله. يصبح عذر من عباد الله. بطيب. ما شاء الله. هذه وسيلك من أمان من وسائل دخول الجنة ايه بغيت الولد ماذا؟ تزوج يعني بعقد شرعي الشرعي وتجيب الولد هذا ولد شرعي كلا لا لا أما الوسائل الأخرى كلها وسائل ايش؟ وسائل احرام وسائل المشرع على الله كذلك ايضا بغيت المال بغيت المال عندك الوسائل المشروعة شوه التجارة؟ الايجارة المطاردة اما ترسم المال بواسطه ايش تجاره الحكيم تجاره المخدرات او بواسطه السرقه او بواسطه ايش تجارة أو الخامسه او من المحرمات او تجاره التلفزيونات في الطلبورات وفي كل ما حرم الله وفي في الأغاني وكذا اصبحت الله ولا اربحت الله هي شيء جميل سجل منها احل الله وابوابه الحلال لا حصر لها ولا ادب وكل ما حرمه الله عرضت لنا خلاص حني وسائل ومن الوسائل المشروعة كذلك سبحان الله من وسائل سبحان الله الدعاء أبغينا المطار أبغينا المطار عندنا وسائل مشروعه وسائل محظوره الوسائل المشروعة هي السسقام نصلي صلاه السسقام نضرع الى الله وثم نغير المنكرات ونغير من احوالنا يغير الله بنا كان فينا الزنا كان فينا الخمر كان فينا الحشيش كان فينا اللواط كان فينا القمار كان فينا غير هذا كله والذين عليه القواسم اصحابهم من مجتمعنا والله يشكر الله ولو استقاموا على الطريقة هذا من الله لا اسقيناه ولو انحرفوا اامروا واتفقوا لفسحنا عليه بركات من السماء والارض الارض بخيراتها والسماء تتفجر عبر كاس من السماء والارض بس ف... ولو انهم وما أنزل إليه من ربه وكتاب ربنا لأتنوا من فوقهم ومن تحت أطلع. هذا كلام ربنا الذي انزل هذا الكتاب والذي ينزل الأمطار أهل المسائل المشروع لطلب القطر أما اللهم استعبادك ونحن عبادك اللهم استعبادك نحن عبادك نحن عداء هؤلاء عداء أهلوا نحن نحارب الله بكل بكل ما نمي في الشوارع في المدارس في المحاكم في الازقه في البيوت في كل السينماس في سبحان الله في الشواطئ في الأحي في الفنادق في كل مكان حرب ضرورة ضد الله في الصحف في الاذاعات في كل شيء غضب الضيط يرحم الله كيف يرحمنا الله وشنه أكثر من البحر هل هذه الوجوه والرحمة؟ موجوده الوجوه العاصيه الوجوه المتمردين الطاغيه التي تصبر وصبر العرق على الله اذا من الوسائل المشروعه لطلب البطر بالصفار الدعاء كما قلنا رسول صلى الله عليه وسلم جاء يخطب يوم الجمعة وجاء رجل وفق وسط الخطبة وهذا السؤال في غير محل خطبة الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع شيء وعلى الرجل قام يسأل يا رسول الله هلك في البلاد ولا العباد ولا غيرهالك؟ القحط يا رسول الله كل الزروع هلكت والحيوانات هلكت وسرنا كلها قطع والاصفار انقطعت كل في جفت القحط ليش الرسول لا فالسؤال كان مهما أو واحد يسلم في وسط التطبع. قال أنا ويبين ويبين. علمني الشهادة يقطع الإمام الخطوة ويعلم شهادة وهذا أولى كذلك هذا قالوا رسول الله هنالك هنالك دا من قحن سالك يا سبا عزة الخطوة وهذا يبدو قال والله ما في الساحة فلسل سماء من قدع فلسل ولا ساحة وإذا ما خد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو كل قال جاءت سحابة من قبل وحد مثل ثلاث يعني مثل الدوارة هاتف حتى يدعو الدريس هاتف يدرق بهذا يا صغيره وانس على المسينا والله ما عرفها يا اجد ورسول الله بنظام ماذا لا يطلب اينا بالأمطا حقا اتصاقت على اللحية قصة حتى تتملل رسول الله عنه كي ابن قصة من مشهد المشبه كان هكلي بالسقوب والسطوح كان بجريد النقيد فاتتصاقت في الأمطا التلحية رسول الله سباللس في المطر في الماء. ولما أسمع عنيس الرسول الناس يجرون والرسول يضحك من جريه الهدف وبقيه الامطار سبته يعني اسبوع كامل قال ودخل رجل إم الرجل إما ذلك الرجل الذي كان في الماضيه واما اخر فقال رسول الله ادعو الله ان وسلم عند الرسول هلكنا غالبنا انقطعت السبل ووقع جدع وهلكنا كل شخص ادعو مالك فقال وسعي و... حتى وش الامطار اللهم حواليك ولا عليك اللهم عن على جبال والاكاف والاوذيه ومنافسات قال وين بها تنجلت انجلت زالت السحر زالت وين مشينا في الشمس وين شفنا الشمس ما شاء الله شفوا دعوه رسول الله هل وسيله مشروعه ولا لا لا قلت اليوم عندنا وسيله اخرى اشيلي خليك الامير انت الفائز يا اوليام القدير الناس تدرون اوليهم مرقوي يسمحونيهم ولي عنو العماره ولي الطوفوبير ولي التسحوبير ووالتسفار النطار يشكر الكوبير هذا المناحيس هو مرقوي القطعه اعوذ هذا شو هذا الكرسي بالله واشهروا ليلا كل الامطار قلت بالله يعني الامطار عند الناس قال هو الذي يملك الرغيف ولو استقام على طريق الاستقبال ما هو ولو... ولو, ولو, ولو, ولو استقام بالرحيل استقناه ولو نحن عقولنا استقناه ولو أقام العمارة وجب سيد القبائل أن هذا أشقان ولو استقام أي الطريق المستقيم ولو استقام وارسل مستقينا وأن هذا القرآن صراط مستقيم اسمه هذا هو سبع المطار بغض مطار, مطار هذا لا بقام خلاص، واحنا قلنا لا تنزل قطر ما تنزل في اله كان بسرحة نهي يسير لا إله إلا الله إذن المطر من يديه من مجوع الى الله من تضرع الى الله من تغير ما بأمس الله لا يغير ما بأمس حتى يغير ما بأمسه يغير ما بكو غير الله نغير ما بنا من المعارف ومن والالتحرافات يغير الله ما بنا من هذه النجمة من هذا القحر هذا الجزء في زرقار ومن يسميكم حلاف وطرق ما شاء الله هاته هذه الطريقة لا اله الا الله لا سيء ايه واحد الثانية عندنا من الوسائل ايضا اذا بغيظة الهيش يتطعوا شو المفتاح قد اكتعاد احضر مجدو ساذلح دفل المجدول باش ينعمر شي شي يجيبوه هادئ واعطيه شي مركه وخليه يضى وغادي يكشف لك على الغيب وعلى المستقبل واش عارف اعوذ بالله من يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات ومن في الارض الغيب حتى جبريل عليه حتى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول إذا ما طاع الله عالي شخصي فلا يسهر الله فيه أحدا إذا من صدى الرسول إذا ليش يا حديدي وحسول الله المالك الطبيعة في الأعلى منه حسن ملائك سبحان الله يقول لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا سنب إلا ما علمتنا سنب إلا إن أجل خلاص إذا العند خصائص من من الله عادل وعنده فضله إذا استحنا يشوف نشوف ما استحناش ما المفاتح النفاق منه إذا ضمن عقل غير أشن عنده عدنا وسيلة واحدة بغير تجار مع رأس وسلب ولا تسا فيها الخير ولا فيها الشر ابغي زوجه جبي ما شاء الله ولكن ما ادري ما ادري هل هل يكون يعني أم شكلها جميل ولا ما ادري وابغي تدري؟ اسال الله بواجهت ايه خاف الاستخاره يقول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا شعائر الاستخاره كما يعلمنا الذكر كفعل النتائج علويه ما في الصلاه هل تجعل لنا دعاء الثقافه صلى ركعه فين واقول هذا الدعاء اللهم اني استغفرك اللهم اني استغفرك بعلمك ويستقدرك بقدرتك واسدك من فضلك العظيم بل انت ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت ان لا اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سفر مثلا ولا تجاره ولا زواج مثل يعني سفر اي شيء ترى ان تقبل عليه اسال الله من عندك الخير اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر سميه سمني شيء اذا ابذل هذا الأمر خيرني في ديني ومعاش واخوه فاقدره لي ويصرفه لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر شرني في ديني ومعاش واخوه فاقدره فف... لي ف... ف... ف... ف... فاصرفه عني واصرفني عنه وانظر للامر حيث كان ثم ربني به وثم الناس عندهم عادة انه حين يقول هذا الدعاء ينام ينام ويظن أنه يشوف يشوف الرؤيا يعني هذا الشيء والجميل خبيح. لا طبيعي لا أحب ما هو هذا الكلام أقطع الطريق وكما يقولون من أقطع الحفرة ما هذا هذا الكلام أستعمل لما تصل لك على وكل وتقول هذا الدعاء أستمر اشوف اذا إذا الله عزوجل جعلت الخالق يعني يردك في حاجة جب الإخبار ويستطيق النظور ويستطيق بالطريقة وإذا كان ماذا هذا الأن شر لك الله يعني افتره فيه كين وغادي عنه عن يصبرت عوائق وبوانع ما يصخرت فيه أبدا هذا الآن الله قال لك أنا نعمل ماشي في ما يرده يعني ما وجدت إذن هذا من وسائل المشروعة من وسائل أيضا المشروعة وهو أشبه غير مشروعه بالنسبة الى النصر على الأعداد الآن نحن في حرب مع اليهود في العالم يهود العالم الصحونية العالمية ضد الإسلام وهي تسعى لضرب الإسلام والقضايا عن الإسلام وقد قمت عليه جاهدة والصربيه الحاقده كذلك ضد الاسلام والشيعيه الملحده كذلك ايضا الحقد الثمين هذا من قضايا الاسلاميه وهي اساسه القضايا عليه حتى جاء من السفير السوفييتي او السفير, الـ السفير, الـ السفير, الـ السفير الـ الروسي جاء الى الغرب وقال لهم هذه الحقد القطن نحن لا نلقى عنكم خطر الاسلام فعينهم جديده وهم الان وإذا الحرب الروسيه ما كانت لتقول ابدا والله وانا علاقه اقسم لكم بالله العظيم ما كانت الحرب الروس مع الشيشه تظلها هذه المده لولا إمداد اليهود والصليبيين العالمين فالعالم كله يحاربنا العالم كله ضد عقيدتنا ونحن ابينا الا ان نكون اتباعا لهم اتباعا للارض نحب الارض بل اهل صحفنا يا يؤيدون الغرب ويكونون متابعه الغرب ولنكون اصحاب بالقاع صحفنا في بلادنا الصحف العلمانيه ولا حاجه الى تسميتها لعلكم كلكم تعلمون كلهم كلهم ملاعنه يدعون الى واتباع الارض والاقتداء بالغرب وان نكون من اسفار, أسفار من الارض وان نتمتع لديننا وعقيدتنا وان ندوس كتاب ربنا باقدامنا هذه دعوة العلمانية ويرى أنهم انهم يدعون الاسلام يدعون الاسلام زول الرسل منافقون على كل احبائي اخواني هذه من اسباب مشروع من اسباب المشروع المصري اجيء هنا الرجوع الى الله والتشبث بشريعه الله والتوجه الى الله وان نكون كلنا مصحاف كتاب الله وان نجعل كتاب ربنا هو وقائدنا هو مربينا هو موجهنا، هو مشهدنا هو إمامنا نجد فيه في المدارس وفي الطرق وفي القيود وفي النحاكة وفي الوزارات، وفي كل مكان يكون مضايقين هذا هو وسيله وزائري النصر على عددنا وثم ان نعد العده تحت هذه المظله مظله لا اله الا الله محمد رسول الله واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اما ان الوسيلة وسيله اخرى وهو العده او العدد ارتفع او الاستناد على الغرب والاعتماد على الغربيين وعلى اليهود ننتصر على العدو وهو نفسه والعجو سبحان الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول دائما لعبوا اكثر منا عزدا وعدا دائما لأنهم تتعثر في الأرض يظلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصهم وما كان اكثرهم مؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهو النظر العدد والعده الدائمه الغالب علما عند ادائك ونحن دائما ضعف ولكن نتقوى بماذا بشيء واحد وهو من استنادا حقائق والاعتماد عليه والركون إليه والتضرع اليه والاستنجاء به والاستنصار به اقوى بيد ومن وما النظر اذا ضاعف منا هذه الاشخاص لقد جاء أمام القوة العظيمة يغلونه لا لا يغلونه أعظم عندنا ما هو هو أن السبب دوم الضوء فقط إذا فتنا هذا كانت الجارحة وهذا الذي حصل إذا هذا هو السبب المشروع قد يقول قائل سبحان الله وكيف أولئك أولياء ما عندهم فيها سبحان الله نحن ببركه الاولياء ننتصر على اعدائنا ويعطينا الله فاشدنا ببركه في الاولياء فينا تلا نلا ننسى اليوم ازيد واقول قد يقول قائل وهل تنكرون الاولياء او تعترفون بهم وماذا تقولون في كراماتهم ثم هل يعرفون او لا يعرفون هذه اسئله لا بد من اتجاهه أولاً أقول الأولياء موجودون بنص كتاب ربنا لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ هذا جزاء سبب سبحانه وبالجزاء عليك بس نتطلع إلى هذه الولايات تشرف اعناقنا إلى هذه الولايات آيات بحدي التنبيت أي انتبهوا خذوا بالكم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ما يخافوا ابدا فيما يلقون في المستقبل لا في الدنيا ولا في الاخره الامن الكامل الامن التام ثم ولا هم يحزنون ما يحزنون على مثل ابدا وعندما يرحمون دخول الجنه ما هو يشغلكم بالنعيم ما يبقى ابدا يفكر لا في ولا في ولا وظيفه ولا شيء فلك واشياء في الدنيا الله الشغيله شغله بالنعي سبحان الله يحزن على ما فات على ما لا هم في شغل جامل ناس اصحاب الجنه اليوم في شغل في شغل في شغل يحزنوا خلصت لي اولاد صغار شو ما شاء الله وخليت امر حسنه جميله ما شاء الله وخليت نان وخليت منكار وشركات وخليت وخليت وخليت وخليت ويحزنون ويتعزوا ويشتغلون هكذا لا. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا رب قال الذين امنوا وكيف يقول عندهم امران صفقان الفساد الايمان العقيده والتقوى والتقوى ما هي تطبيق ما ما حرم الله اذا عقيده كتاب ربنا نسخ من سيدنا رسول الله لكن الناس ما يعرفوش ما يعرفوش الاولياء ان اوليائه اذا المصطفون ما لازمنا ان ترهم لا. علما اثر لازم ما يعرفوش الاولياء عندهم الاولياء شنو هم هم اللي يجيبون الامطار وكي الاولاد الأولى وكيشف المرضى كالو لا لا وكيشف الخدمه اذا إذا ما عنده خدمة يمشين عند الأولياء وعطيه الخدمة هيدا الأولياء ما يلمون الأولياء. الأولياء؟ لا أوشي موهي كيب قياطيها قياطيه يقولون سنة ليس بيشيقه كيالو أولياء لا هي لم أكثر الناس جهلة في الاولياء والولايه معناها انك ليس الله واعتمدت عليه وهو معبودك وهو آمر وهو ناهيك هو, هو الذي يرسم لك الحياه هو الذي يرعاك والذي يحميك انت تعتمد عليه في كل شيء في الصغيرة والكبير في حالك وترحالك في كل شيء في حياتك تعتمد عليه الدنيا كلها قرنيه واعمادك استنادك على مولاه على خلالك اذا توليت وهكذا توليت هو فيكون سبابا اتخذت هو وليا فاتخذك وليا فل... ترير اي توليت بالحفظ والرعاية والعناية والنصر وكل شيء تحتاجه وهذا المعنى اللي عند الناس في الولاية لأنه سبحان الله أعظم كرامة اعظم كرامه يعطاها الوليد هو انه يصبح عنده اتصال بالله يقوم الليل النس وهو يصلي ويجزي او خصمه مفتوح يناجي ربه يصوم النهار سبحان الله يشعر كتاب الله يرد بالمعروف عن المنكر يجاهد في سبيل الله يحج الى بيت الله يصل الرحم يطبق هذا الكتاب كل امر في كتاب الله يطبقه كل نهي في كتاب الله يختلفه هذا لمن من هذا هذا هو الولد هذه تعترف للناس هذه خالقات فتحقق الأرض ولهذا قال الا ان اولياء الله لا قبض عليه ولا محجن <تصفيق> لا الذين يقيلون والذين يمشون على الماء والذين يقولون للسماء امطيري فتوبتي والارض امبيتي فتوبتي هذا لا الولايه اعظم خارقه للعاده هو كون ان يصبح يوم بالبعث والنذر بالجنة والنار بالمثول امام الله بالحساب والعقاب يوم بكل الرسل يوم بالملائكه يوم القضاء والقضاء يوم كل جسم سبحان الله الله اكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم جميعا سبحان على المرسلين والحمد لله